السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وفي حد ما مجاش ولا ايه حد مجاش من الصلاة تستنى ولا يصالوا تحتهم ما تضروا مننا تضروا طيب فصل إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجزي به في الجواز وقفنا على دائرة الجواز فقلنا الجواز يتحقق في الواجب وفي المندوب وفي المباح وهما يعنى به اصطلاحا الحلال فإذا أطلق الجواز عند علماء الأصول عامة يكون مقابل لعدمه أي مقابل للمنع أي مقابل للمكروه والحرام فدائرة الجواز تدور بين هذه الأحكام الثلاثة ما حل فيه فعل الفعل ما حل فيه فعل الفعل أو باصطلاح آخر عند بعضهم ما أبيح فعل الفعل ما أبيح فعل الفعل من أصحابنا من قال يجوز والأول أظهر لأن الأمر لم يوضع للجواز الأصل يؤصل الإمام على أن الأمر يدل على الوجوب دائما فيخرج منه الندب ويخرج منه الإباح أما إن قلنا أن الأمر للجواز فأدخلنا فيه الندب وأدخلنا فيه الإباح فهذه هي أصل المسألة في الخلاف من قال أن الأمر يكون للجواز أدخل فيه الندب والمباح ومن لم يقل بأن الأمر للجواز خصه بالوجوب فقط وإنما وضع للإجاب والجواز يدخل فيه على سبيل التبع فإذا سقط الوجوب سقط ما دخل فيه على سبيل التبع وهي المعنية عند بعضهم بالقرائن التي تصرف الأمر من وجوبه إلى ندبه أو من وجوبه إلى إباحة ثم قال باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار قضية من القضايا الأصولية لتتبع الأمر هل الآمر إذا أمر بأمر ولم يطلب فيه بالتكرار أيقتضي وجود سيغة الأمر تكرار الفعل بتكرار وجود السيغة أم يشترط في القول في السيغة نفسها أن يكون فيه التكرار لو قال الشيخ للتلميذ أكتب يظل التلميذ يكتب حتى يأتيه المنع أو يكتب ما حدده التلميذ الشيخ أو أنه يكتب بمجرد أن قال له أكتب وتنقضي الكتابة بمجرد أن صرف الأمر عن وقت الأمر بالأمر هذه القضية اختلف فيها علماء الأصول بهذا العنوان الذي عقده المصنف هل الأمر يقتضي التكرار كلما تسمع الأمر تكرر تفعل المأمور به أم أنك فعلته مرة وانتهت القضية اختلف فيها أهل العلم على أن الإنسان لا بد على المكلف انه متى سمع الامر اقتمر به فاقتضى عند بعضهم التكرار ولم ياختضي عند البعض الاخر التكرار ومنهم من فرق في المسائل على حسب دلالة النص الذي ورد او التركيب الذي ورد فيه اللفظة الامرة بفعل هذا الفعل مباشره اذا وردت صيغه الامر لايجاب فعل وجب العزم عن الفعل ويجب تكرار ذلك كلما ذكر الامر لأنه إذا ذكر ولم يعزموا على الفعل صار مصرا على العناد وهذا لا يجوز أي مصرا على عدم الفعل وهذا لا يجوز الأمر بالصلاة أقيموا الصلاة, أقيم الصلاة أمر بالصيام كتب عليكم الصيام وأردف الأمر بالصيام بشهر رمضان فمتى جاء شهر رمضان تكرر علينا فعل الصيام أن ياتمر المأمور بأمر التكليف في شهر رمضان فمن شهد منكم الشهرة فليصمه خلاص، وأما الفعل المأمور به فإن كان في اللفظ ما يدل على تكراره وجب تكراره وإن كان مطلقا ففيه وجهان. الأصل في فيصل القضية التركيب الذي ورد فيه لفظة الأمر. اندلت هذا اندلت هذه الصيغة أو دلت تركيب الذي ورد فيه صيغة أو لفظة الأمر على موضوع التكرار ضل. أظل المكلف مكررا لهذا الفعل حتى يأتمر بغيره وإن لم يدل الدليل على موضوع التكرار فعله مرة واحدة تكفي تحديث الأقرع بن هابس في كل عام يا رسول الله على الحج قال ها بالضبط خلاص. استدلوا بهذه الجزية على أن التكرار يشترط فيه التصريح لابد أن يصرح الآمر بتكرار فعل الأمر إذ لم يصرح الامر بتكرار فعل الأمر كقضية الصلاة الصيام الزكاة الأمر المعروف والنهي عن المنكر المأمورات التي لم يكن فيها تكرار أو ان صح التعبير لم يكن فيها في لفظها سيغة تدل على التكرار ماذا يفعل المأمور هل يكرر ولا يكرر قال فيها وجهان الوجه الأول من أصحابنا من قال يجب تكراره على حسب الطاقة لأن الأصل في التكليف القدرة والاصل في القدرة الطاقة على التكليف فمن قدر على تكليف فعله فحسب الطاقة لأن الأصل أن الله لا يكلف النفس إلا بما آتاها وإلا بما في وسعها فمتى كان الوسع قادرا على تحصيل هذا التكليف بالأمر كلف به واقتمر به ومتى لم يكن قادرا على ذلك لم يكن واقعا تحت هذا الأمر كأنهم وضعوا شرط التكليف أو الطاقة على التكليف شرطا في التكرار إن كان عندك طاقة تؤدي بها هذا التكليف كرر إن لم يكن عندك طاقة فلا تكرر الأحاديث اللي وردت فيه تابع بين الحج والعمرة تابع بين الحج والعمرة بالإجماع الأولى تسقط الفرض وبعد ذلك من تكرار إن يكون على سبيل الندب مش كده لكن لو كان القدرة موجودة والطاقة موجودة يبقى الندب استحبه جماهير أهل العلم ليه لأنه يدخل في التكرار مع الندب يدخل في التكرار مع الندب طب إيه فايدة في دخول التكرار فعل الامتثال فعل الامتثال أنه يمتثل لأمر الآمر يمتثل لأمر الله عز وجل تابع بين الحج والعمرة الحج إلى الحج والعمرة إلى العمر وكفارة ما بينهم فعل الامتثال مicing حد ذاته ها دوحة ولا مزمومة من ومنهم من قال لا يجب أكثر من مرة إلا بدليل يدل على التكرار وهو الصحيح والدليل على أن إطلاق الفعل يقتضي أقل ما يقع عليه الاسم ألا ترى أنه لو حلف لا يفعلن بر بمرة واحدة فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك رجع إلى أصل وجود اللفظ اللي يسمى ها أصل وجود اللفظ يكون فين أهل اللغة يا أخوانا أهل اللغة لو حالف حالف على أن يفعل مرة بر والله لا أتصدق الليلة ها ليلة بس هل كل ما تأتيه ليلة يتصدق طب حاجة أقيت شوية والله لا أتصدق ها وأخرج من جيبه صدقة هل تلزمه كل ما تذكر ما حكم به على نفسه أن يتصدق هذا فعل اللسان هذا فعل أهل العربية هذا فعل أهل اللغة هذه الصورة حملوا أن ما يتكلم عليه الإنسان لا يفيد التكرار إلا إذا صرح بذلك إلا إذا صرح بذلك سأتصدق كلما أتاني كذا يبقى قيد نفسه كلما جاءوا كذا يتصدق يبقى التكرار خرج من فمه هو أراد بهذه الجملة أن يقول أصل الوضع عند علماء العربية أن التكرار يكون بقريدة كذلك في الشرع إذا جاء الامر فأمر بأمر معين ولم يفد الامر بتكرار هذا الفعل لا يجب التكرار طب إن كرر المكلف كان على حسب الطاقة من باب المندوبات وليست من باب الوجوب فصل فأما إذا علق الأمر بشرط بأن يقول إذا زالت الشمس فصلي فهل يقفض التكرار إن قلنا إن مطلق الأمر يقتضي التكرار فالمعلق بالشرط مثله وإن قلنا إن مطلقه لا يقتضي التكرار ففي المعلق بالشرط وجهان ومن أصحابنا من قال يقتضي التكرار كلما تكرر الشرط ومنهم من قال لا يقتضي وهو الأصح لأن كل ما لا يقتضي التكرار إذا كان مطلقا لم يقتضي التكرار وإذا كان معلقا بالشرط قد لا فرق بين أن يقول أنت طالق وبين أن يقول إذا زالت الشمس فأنت طالق الشرط من الأحكام الوضعية الذي هو علامة على حكم تكليفي يترتب عليه لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم تعرف هكذا لا يلزم من وجوده وجود المشروط ولكن يلزم من عدمه عدم وجود المشروط بمعنى لا يترتب على وجود الشرط وجود المشروط على الشرط ولكن يترتب على عدم وجود الشرط عدم وجود المشروط عليه مثال رجل قال لزوجته نعم الشرط هو ما لا يترتب على وجوده الوجود ويترتب على عدمه العدم الشرط هو ما لا يترتب على وجوده الوجود أي المشروط يعني ويترتب على عدمه العدم عدم وجود المشروط لما هكذا هتكلم في الشرط في الاحكام من جوه هقول لك هنتكلمنا في شرطه قدام شايفي اخي بسألني بره بقول لك احنا خلاص احنا لسه ببقى على الكتاب اللي بتقصله في الاول مش هنتكلم فيه بعدين هنقرأه قراءة دي خلاص الشرط ترجل قال لزوجته انت طالق ان تطالق ان خرجت من الدار الشرط ايه طالق والمشروط الخروج من الدار ولا العكس العكس ما شايف احنا لسه دوبك العيش مادي لسه منمناش العكس ما شايف المشروط هو الطلاق والشرط هو, هو الخروج من الدار على تعريف الاصول لا يشترط في وجوده الوجود ان وجد الشرط لا يشترط وجود المشروط فان خرجت من الدار فليس البطال ده معنى الحكم المعلق على شرط هذا معنى الحكم المعلق على شرط وهذا مستدل به ابن تيمية وابن القيم في رد الطلاق المعلق على شرط قالوا اتفق الأصول علماء الأصول كلهم على أن الشرط لا يشترط من وجوده وجود المشروط ده كل علماء الأصول الاحناف والملكية والشافعية والحنابلة واشترطوا من عدم وجود الشرط عدم وجود المشروط فكيف عند التطبيق يختلف الأمر إذا خرجت المرأة علقوا المشروط على شرطه يبقى اختلف بين النظري وبين التطبيق أصلنا قاعدة معينة وخرجوا بخلافها في تطبيق هذه القاعدة هذا مما رد عليه الشيخ السلام المتينية رد به قضية الطلاق المعلق وهذه من أشهر الفتاوى الذي أفتى بها أن الطلاق المعلق على شرط لا يقع ليه يا الشيخ؟ قال لأن العلماء اتفقوا على ذلك فاهمين الصوره للعيد ثاني فالشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط عليه بالاتفاق ولكن يلزم من عدمه عدم وجود المشروط لو ان المراه لم تخرج من بيتها اصلا هل يحل الرجل ان يسأل عن قيد الطلاق خلاص يبقى متى يسأل عن قيد الطلاق مفهوم يا اخوانا طيب هنا لما جاء بالشرط قال المصنف لو اشترط الإنسان على نفسه أن يفعل فعلة معينة هو عاز يصل إلى قضية أن الأمر لو جاء فيه تكرار بشرط كلما زالت الشمس صلي يبقى كل كلما تزول الشمس يلزمني, يلزمني أن أصلي ولا يلزمني أن أصلي هذه القضية قال فيها وجهين الوجه الوجه الأول وهم علماء الأصول قالوا أن الشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط فإذا زالت الشمس لا يلزمه التكرار فلا يصلي إلا مرة واحدة طب ليه خليت صلى مرة واحدة مع أنه شرط لامتسال أصل الأمر لأننا عندي في الأمر قضية الأمر أولا وقضية التكرار ثانيا هل الأمر يستلزم التكرار حقق الأمر أولا ثم تكلم في قضية التكرار يبقى أن التكرار دي قضية تانية داخلة على الأمر يبقى تحققه مرة وتنتظر في التكرار هل تحقق ولا تحقق قضية إذا زالت الشمس أصلي أو لا أصلي الوجه الأول قالوا بقول الأصول فلا يشترط عليه التكرار الوجه الثاني نظر إلى النتيجة اللي بيسميها في الأصول مآلات الأحكام هو اشترط على نفسه شرطا فوجب على نفسه تطبيقه وهو الباب الذي أخذ منه علماء الأصول علماء الفقه أخذ منه تطبيق وقوع الطلاق المعلق على شرط فقالوا إذا طلق بشرط فوقع منه الشرط وقع منه المشروط لأن المآلات أنه عقد على نفسه هذا عقد على نفسه إن فعل كذا لا أفعل كذا إن فعل كذا لا أفعل كذا الوجه الأول أصحاب الوجه الأول قالوا أن هذا خروج من الشرط إلى العهد والنذر كأنه عهد على نفسي ونذر على نفسه ولم يشترط على نفسي فطالما خرج إلى اسم آخر بمسمى آخر يبقى يلزمه حكم آخر مفهوم؟ هاي اسم أصل الوجهين منين؟ الوجه الأول لو اشترط إنسان على نفسه يطبق الأمر بشرط ولو نزل من السماء المكلف أمرك بشرط معين أقم الصلاة ها لدلوك إيه طيب كل مكان دلوك الشمس موجود هل تصلي ها ها مشاكل ها مسدنا ها هذا وقت للصلاة هذا سبب وليس شرط هذا سبب لإقامة الصلاة وليس شرط لإقامة الصلاة دلوك الشمس سبب لإقامة الصلاة وليس شرطاً لدلوك وكأن الله أعلم بدلوك الشمس وقت دخول الصلاة فقط لكن هذا ليس بشرط هي في أداة شرط هنا في أسلوب شرط هنا طيب قلت شرط منين وكله حيتكلم كله حيرقح <تصفيق> ومن أصحابنا من قال يقتضي التكرار كلما تكرر الشرط لوقوع المآلات باعتبار ما يحصله الإنسان مما آل إليه الحكم ومنهم من قال لا يقتضي وهو الأصح لهذا مذهب جمهور أو عامة علماء الأصول لأنه لا يشترط من وجود الشرط وجود المشروع وهذا هو الأصح أي الذي رجحه الإمام الشرازي أيضا كسائر علماء الأصول لأن كل ما لا يقتضي التكرار إذا كان مطلقا لم يقتض التكرار وإذا كان معلقا بالشرط كالطلاق لا فرق بين أن يقول أنت طالق وبينها نقول إذا زالت الشمس فأنت طالق فصل فأما إذا تكرر الأمر بالفعل الواحد بأن قال صلي ثم قال صلي فإن قلنا إن مطلق الأمر يقتضي التكرار فتكرار الأمر يقتضي التأكيد وإن قلنا إنه يقتد الفعل مرة واحدة ففي التكرار وجهان قبل ذكر الوجهان الوجهين ينبغي أن يعلم إذا تكررت اللفظة في السياق او اللفظة في التركيب هل تدل على تكرار الامتثال بالفعل ام لا بالجزئة الاولى اذا تكررت اللفظة لفظة، تركيب استعمال اذا تكررت اللفظة في التركيب صلي صلي صلي صلي هل تفيد التكرار بالاتفاق تفيد التأكيد لان هذا ليس باسلوب لتكرار الفعلة هذا الأسلوب لا يستخدم في تكرار الفعلة ولكن أسلوب يستخدم في تأكيد الفعلة وكأنه يريد إلى القاعدة التي تقول عند علماء اللغة تكرار اللفظة بمبناها وبمعناها يفيد تأكدها يفيد تأكدها إن لله تسعة وتسعين اسمه مئة إلا واحدة ده تكرار معنى ولا لفظ؟ معنى يفيد إيه؟ التأكيد يفيد إيه؟ التأكيد فالتكرار يفيد التأكيد إن كان بالمعنى أو بالمبنى صلي صلي صلي, صلي ده تكرار إيه؟ مبنى مبنىها يعني مكوناتها صاد لام ميه مش كده ولا؟ نروح خلاص ولا في ها تكرار المبنى أو تكرار المعنى يفيد التأكيد طب ايه التكرار الذي يفيد استعمال هذا المركب في قضية تكرار الفعل الامتثال بالفعل هذا التكرار يسميه العلماء السياق يسميه العلماء السياق اذا علمنا من السياق حديث الضمام بن كم فرض علي ربك قال خمس صلوات فين يبقى في كل يوم وفي كل ليله عندي ده تكرار بايه بالسياق تكرارهم بالسياق عدهم عدهم النبي صلى الله عليه وسلم صبح ظهر عصر مغرب عشاء والله لا افعل غيرهن افلح واابيهن صدق كما في روايه مسلم القضيه دي كلها كده عرفنا تكرار الصلاه النين حديث الموطا والبخاري ومسلم اللي هو قوت الصلاه وضع النبي صلى الله عليه وسلم عصا ولما كان مثل مثليها ولما كان كذا كان كذا ولما ك... تحديد مواقع الصلاة لو وضعت هذه العصا في أي وقت من النهار في الوقت الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم سأجد فيه نفس الوقت بنفس الكافية ولا لا ده بالسياق بالسياء بما يهم طالب الأصول في قضية التكرار وعدم التكرار مش اللفظة مبنى ومعنى ولكن سياق اللفظة في التركيب خلاص طب ايه الوجهين؟ وان قلنا انه يقضي الفعل مره واحده ففي التكرار وجهان. تمام خلاص عرفنا انها تفيد التاكيد والتاكيد يدل على ان الفعل تكون مره واحده طب لو كررناها قال فيها وجهين ايه الوجهين؟ الاول انه تاكيد وهو قول الصرافي والثاني انه استئناف وهو الصحيح والدليل عليه أن كل واحد من الأمرين يقتضي إيجاد الفعل عند الانفراد فإذا اجتمع أوجب التكرار كما لو كان فعلين استئناف أي إعادة للفعل الحمك الله فإن كان على سبيل الوجوب فالأول يسقط اللجوب والثاني يكون على سبيل ندب الفعل على سبيل ندب الفعل باب في الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا إذا ورد الأمر بالفعل مطلقا وجب العزم على الفعل على الفور كما مضى في الباب قبله وهو يقتضي الفعل على الفور بينت على التكرار بنيت على التكرار فإن قلنا إن الأمر يقتضي التكرار على حسب الاستطاعة وجب على الفور لأن الحال الأولى داخل في الاستطاعة فلا يجوز إخلاؤها من الفعل وإن قلنا إن الأمر يقتضي مرة واحدة فهل يقتضي ذلك على الفور أم لا ففيه وجهان لأصحابنا قضية العزم على الفعل بمجرد سماع الأمر بالفعل إن كان علما من السياق أن الأمر مطلوب على وجه الفورية مرة واحدة فيفعل الأمر فقط طب لو احتمل التكرار أي السياق دل على أنه لابد أن يكرر فعل الأمر يمتثل بالأمر مرة فمرة فمرة هل يشترط فيه العزم في كل مرة أم تكفيه مرة واحدة لكل هذه المكررات القضية خلافيه عند علماء الأصول وهذا ما يقصد من الوجهين أو من ذكر كلام الأصحاب سيترتب عليه في المآلات مثلا هل ينوي المصلي نية واحدة لصيام شهر كامل كرمضان أم تلزمه النية في كل ليلة أن يبيت النية من الفجر حتى يحصل الصيام في يومه وليله ما نعرف إن فيها خلافة والله ما نبني أخلافة عليك لأنني أقوله الصيام. ثلاثين ليلة الصيام تبيئة النية في الصيام. أنا مش عازق يا شيخ الراجح ايه أنا ببصور المسألة فين بس أنا بجيب نموذج فقهي عشان لك المسألة بتقع فين. بس العزم على الفعل الآن هذا صراحة إن كان السياق يدل على فعله مرة خلاص وانتهت القضية. طب ان كان السياق يدل على فعله أكثر من مرة. أنا عندي كل يوم صلاة صلاة الصبح هل يلزمني في عمري مرة عندما خش في سن البعطي سنة سن التكليف أني أنوي حصلي من دولة الصبح كل يوم ولا أنوي أنا أقولش لا أو أيوة أنا أعزف فيه في الصورة فيه <تصفيق> ولا أنوي زي ما أخواننا الطيبين الله أكبر نويت أصلي صلاة الصبح ركاتي لله ها؟ هي القضية وجود العزم يكونوا في التكرار مثله في الانفراد ولا لا في الانفراد القضية محسومة كما ذكر الشيخ خلاص هي مرة تعملها وكذا فليلزم منك العزم قد الفعل انتهت القضية في التكرار احدهما انه لا يقتضي الفعل على الفور لا يقتضي الفعل على الفور والثاني انه يقضي ذلك على الفور وهو قول الصرف والقاضي ابي حامد والاول اصح لان قوله افعل يقتضي إيجاب الفعل من غير تخصيص بالزمان الأول دون الثاني فإذا صار ممتثلا بالفعل في الزمان الأول وجب أن يصير ممتثلا بالفعل في الزمان الثاني هذه الصورة يقول صيون تتحقق في قضية الحج الحج النصوص الواردة فيه نصوص عامة نزلت وبيّنت فيه أن القضية قضية إفراد ولا تكرار افراد والتكرار حسب الطاقة طيب الذي يكرر يلزمه العزم من أول مرة في الوجوب ولا العزم في كل مرة قضية العزم أن يتحقق في الفور في التوي واللحظة متى سمع وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل ياخد بعضه يطلع على البيت هذا هو العزم على الفعل اختلف العلماء على فريقين على وجهين وجه قال لا يقتضي الفور وجه قال يقتضي الفور الوجه الأول دللت أصرح وهو مال إليه الإمام الشرازي ليه لأن الفعل الذي يقتضي الفور في التو واللحظة لا يحتمل الخلاف عمل دلات ولا بكرة لكن انا بتكلم في قضية التكرار يبقى انا عملت الفعل قبل ذلك واسقطت عليها قبل ذلك فقضية الفورية وعدم الفورية في المرة, في المرة الاولى محسومة كما تكلم الشيخ في المرة الثانية كان الانسان مخير في فعلها وعدم مخير في فعلها يعني يا فعلها يا ما يفعلهاش ولهذا قالوا تنزل على الحج إن سمعت أول مرة ومعك الاستطاعة فالفور متحقق سمعت المرة الثانية ومعك الاستطاعة لا يلزمك الفور لأن تحصيله في التكرار على الفور لا يسقط عنك وجوب ولكن ينزل عليك إيه السنن والأصل في السنة أن يثاب فاعلها للامتثال تحصيلا للاجر ولا يعاقب فعدم وجود العقاب أفسح المجال وجعلها على عدم الفور فريق من المعتزلة قال طالما أنه سمع الأمر مرة أخرى لزمه الفور للتطبيق أصحاب الوجه الأول قالوا المعتزلة كأنهم جمعوا بين الفعل في التكرار والفعل في الانفراد فأصبح الحج عندهم على طول الدوام كلما سمع الإنسان الحج وجب عليه فعل الحج وهذا مناقض للنصوص مفهوم يبقى الوجهين رجح الوجه الأول أبلغ ما يقال فيه كما في الشرح لأنه يوافق النص فالفورية لا تكون إلا مع التحصيل للأجر والبعد عن العقاب لكن لا وجود للفورية عند تحصيل الأجر والبعد عن العقاب ما فيش عقد اصلا ما الذي يلجأ الانسان الى الفوريه خلاص فهم مخير في قضيه تحصيل الثواب الان غدا بعد غد بعد بعد غد وهكذا مفهوم فصل فاما ما ورد الامر مقيدا بزمان نظرت فاذا كان الزمان يستغرق العباده كالصوم في شهر رمضان هو فعلها على الفور عند دخول الوقت لقضية العزم عند السماء وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة كصلاة الظهر ما بين الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وجب الفعل في أول الوقت وجوبا موسعا أي يدرك في أول الوقت، ويدرك في منتصف الوقت ويدرك قبيل آخر منتهى الوقت ثم اختلفوا هل يجب العزم في أول الوقت بدلا عن الصلاة فمنهم من قال لم يوجب ومنهم من أوجب العزم بدلا عن الفعل في أول الوقت العزم معنى النية ان كان الوقت واجب موسع فهل تجب النية في أول الوقت أم مع آداء الفعل الخلاف من الخلافات اللفظية عند علماء الأصول لأن كلاهما يشترط فعل الفعل المامور به وعند الفعل اشترط وجود العزم فسواء كان مؤدي الفعل عذم على فعله في أول الوقت أم عند آداء أو عند تحصيل الفعل المأمور به سيان لأنه لا بد أن يؤدي هذا الفعل فقضية أن العزم في أول الوقت أو العزم في آخر الوقت قضية تحصيل حاصل الذين قالوا بالعزم يكون من أول الوقت قالوا هذا لتأكيد أنه سيفعل لو مات على ذلك فهو في دمت الله لكن لو لم ينوي ولم يعزم على فعل الوقت في أوله ومات دون العزم فعليه صلاة خلاص وهذا عليه الخلاف إن مات رجل ولم يصلي صلاة الظهر في كتب الفقه ومات ولم يصلي صلاة الظهر ومات قبل العصر هل هو مدين بالظهر أم لا يصلي عنه ولي أم لا يصلي عنه ولي مات رجل وعليه زكاة مال ولم يؤديها هل يؤدها ورثته قبل أن تخرج المال إلى الميراث من بعد وصية يوصين بها أو دين لأن الزكاة دين فأصل هذه المسألة هذا الخلاف إن عزم هذا المزكي على أداء الزكاة وقف حوالان الحول استكمال شروط الزكاة كلها كاملة ثم مات ولم يخرج أوجب العلماء خروج الزكاة قبل توزيع الميراث وإن لم ينوي اختلف العلماء في ذلك منهم من قال الاستبراء، ومنهم من قال ليس عليه شيء للكذا يعني على الخلاف الوارد في كتب الفقه مفهوم طيب. ثم اختلفوا هل يجب العزم في أول وقت بدلا عن الصلاة فمنهم من لم يوجب ومنهم من أوجب العزم بدلا عن الفعل في أول الوقت، وقال أبو الحسن الكرخي يتعلق الوجوب بأحد شيئين إما بالفعل أو بأن يذيق الوقت متى يطلب من الإنسان النية طالما أن الواجب واجب موسع عليكم من رمضان واليومين من رمضان قضاءهما واجب موسع من تاني يوم في شوال لحرم الصيام اول يوم يوم العيد إلى يوم الشك من شعبان متى يطلب منك العزم على اداء هذين اليومين صور من الصور الموجودة رجل عليه يوم من رمضان او امراه بقي لها يوم من رمضان وجاء يوم الشك فمرضت هل يلزمها بعد رمضان الثاني القضاء فقط ولا القضاء والكفارة ان نوت قبل يوم الشك قضاء يوم رمضان لزمها القضاء فقط دي الفيصل في قضيه العز خلاص ان لم تنوي قبل يوم الشك لزمها القضاء والكفار عشان الافتات. خلاص ده أصل المسألة في الخلاف ايه الفرق بين العزم وعدم العزم؟ عزم على الشيء ولم يفعله قد يكون له عذر في عدم الفعل ولهذا قال الإمام أن الأصل في إيراد العزم وتحصيل العزم توسعة الوقت وصديق الوقت طالما أن الوقت موسع لا يطلب, لا يطلب من المكلف العزم على الشيء لكن كلما ذاق الوقت يعلم المكلف أن الطلب منه بالعزم أولى أن يحصل العزم والنية على الفعل أولى من ترك هذا العزم وقال أكثر أصحاب أبو حنيفة يتعلق الوجوب بآخر الوقت واختلف هؤلاء في من صل في أول الوقت الكرخي أحد علماء الأحناف في الأصول صاحب الرسالة المعروفة أول رسالة كتبت في أصول الأحناف اسمها رسالة الكرخي رسالة هي مطبوعة في أربع ورقات ومخطوطة في ورقتين عين لوحة واحدة مخطوطة في ورقتين مطبوعة مع كتاب تأسيس النظر للدبوسي وهو من كتب الأحناف أيضا في آخر الكتاب مطبوع رسالة الكرخ في أصول الأحناف أول واحد كتب في أصول الأحناف كما قلنا في أول من كتب في أصول الشفعية كان الإمام الشافع في كتاب كتابه الرسالة كتب الكرخ هذا رسالته التي أصل الأحناف من بعده كل أصول الأحناف على هذه الأربع ورقات أو على هذه اللوحة وحدة اللي هي ورقتين في مخطوط خلاص ثم ذكر بعد ذلك أكثر أصحاب أمو حنيفة يتعلق الوجوب بآخر وقت هناك فرق الحموك الله عند بعض علماء الأصول بين الواجب والوجوب الواجب ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه والوجوب عندهم تحسيل الواجب وهي ما ذكرناه في بداية التعريفات الصلة بين التعريف في اللغة والتعريف في الاستلاح قلنا التعريف في اللغة الواجب معنى الصاقط واللازم وفي الاستلاح ما ذكرنا ما يثاب على فعله الى اخره ايه العلاقة بينهم الصلة بين الاثنين ايه ان الانسان طالما او المكلف طالما علم أن الواجب ساقط عليه ولازم عليه تحقق فيه الثواب والعقاب لا تبرأ الذمة إلا بفعله ولا يخرج عن العهد إلا بفعله فلابد أن يحصل فعل الفعل يسمى عندهم الوجوب فكأن الواجب الحكم الشرعي والوجوب تحصيل الحكم فإذا قيل عند الأحناف مثلا متى يخرج الإنسان عن العهد قيل إذا أدى الوجوب إذا فعل الوجوب لا يقولون إذا فعل الواجب لأن تأدية الوجوب عندهم حقق فعل الواجب أي الحكم الشرعي الذي أسقط عليه فلما يحكي عن الأحناف أنه يتعلق الوجوب بآخر الوقت أي أن الوقت عندهم طالما أنه موسع فلا ينزل الثواب أو العقاب على العبد إلا بانتهاء آخر الوقت لأن الساقط واللازم يكون ساقطا ولازما إلى آخر وقته فيتعلق الثواب والعقاب آخر الوقت قام أنه واجب موسع كما قلنا في الصلاة آخره إدراك تسبيح في ركوع فهذا الإدراك يسمى وجوب فعلى هذا قال أكثر أصحاب أبي حنيفة يتعلق الوجوب بآخر الوقت أي يطلب العزم من المكلف عند قرب انتهاء الوقت في الواجب الموسع ذكر هذه المسألة من الأحناف لأن هذه المسألة ما الأحناف فيها مع الشافعية أو مع الجمهور فذكر رأي الكرخي وذكر رأي الأحناف ايضا في ثنايا كتاب تكلم فيه صاحبه على مذهب الجمهور لكن لاتفاق المذهبين في هذه المسألة ذكر الإمام رأي الأحناف تعضيدا لرأيه أو تقوية لما مال إليه واختلف هؤلاء في من صلى في أول الوقت الحمد لله سيدي فمنهم من قال إن ذلك نفل فإن جاء آخر الوقت وليس من أهل الوجوب فلا كلام في أن ما فعله كان نفلا وإن كان من أهل الوجوب منع ذلك النفل, أو منع ذلك النفل الذي فعله من توجه الفرد عليه في آخر الوقت قضيه تحصيل الفعل في أول وقته تختلف عن حكم الفعل نفسه الصلاة واجبة تصلى في أول وقت ولا في آخر الوقت تنزل درية في اول وقت على سبيل الندب على سبيل الندب في آخر الوقت إن صلى الإنسان في أول وقته وما زال الوقت متسعا معه برئت ذمته بفعل الواجب في وقت الندب الصلاة على وقتها ليست من الفروض الصلاة على وقتها هذه من النوافل بالاتفاق وهذا يختلف عن حكم الصلاة اصلا حكم الصلاة اصلا ولهذا اختلف الفقهاء في قضية صلاة الجماعة فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواي عن أحمد أنها سنة مؤكدة وروايه اخرى أخرى عند الإمام أحمد وهي الأقوى في المذهب أنها فرض واجبة هذا الخلاف من شأوا هذه الجزئية الفارق بين حكم الفعل والوقت الذي يؤدى فيه الفعل إن كان الوقت متسع أن تواجب عليك أن تقضي رمضان أو ما فاتك من رمضان لكن تقضيه في أول شوال في آخر شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في محرم في صفر فهذا على سبيل الندب وهنا جاء الخلاف هل يصوم الانسان السته من شوال اولا ام يقضي ما فاته من رمضان اولا نعم انا مش عايز اجاوب على المساله برضو انا مش عايز ادي الأصول تسمحها كده مجرده عشان ما تفصلش هتنام فعايز اربط لك الاصل الموجود فين في الفقه ايه اللي مبنى عليه في الفقه بس قايده الفقه دي سيبها للفقهاء مش بتاعتنا دلوقتي مش بتاعتك انك ترجح دلوقتي زي ما شيخنا كان بيقول الراجع كذا مولانا صح النوع عم الشيخ والله عزك فهذه الاصول التي بنى عليها خلافات الفقهاء فرقوا بين حكم الفعل نفسه ومتى يفعل الفعل وكان في القضيه حكمان حكم على اداء الفعل واخر على وقت تاديه هذا الفعل ومنهم من قال فعله في أول الوقت مراعى أي يراعي فيه صاحبه الامتثال لفورية الفعل لفورية الفعل أقم الصلاة لدلوك خلاص فمتى امتثل للأمر في أول وقته هذا يسمى مراعي لامتثال الأجر في فورية الوقت في فورية الأمر في الامتثال المباشر وليس الدخول في التوسعة فإن جاء آخر الوقت هو من أهل الوجوب علمنا أنه فعل واجبا وإن لم يكن من أهل الوجوب علمنا أنه فعل نفلا أي إن حقق الوجوب في أول وقته فهو من أهل الوجوب إن حقق الوجوب في آخر وقته فهو من أهل الوجوب طب ان أداه ساعة سماع الفورية فهو مع أهل الوجوب من أهل السنن مع اهل الوجوب يعد من اهل السنن ليس كل من فعل الواجب كان من اهل السنن لكن كل من فعل السنن يتصور انه ادى الواجب خلاص مش هتمسك في سنة والسيب واجب ولا هتمسك سنة واجب مفهوم والدليل على ما قلناه ان المقتضي للوجوب هو الامر متى سمع الامر اقتضى ذلك عنده الامتثال وقد تناول ذلك أول الوقت بقول تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس فوجب أن يجب في قوله أن يجب في قوله أي المكلف أن يجيب أمر الله عز وجل فيما أنه طالما دلك له الشمس أو دلكت له الشمس امتثل الأمر فصلى ففضن فان فات الوقت الذي علق عليه العبادة فلم يفعل فهل يجب القضاء أم لا ففيه وجهان بعد انقضاء الوقت بعد انتهاء وقت العبادة من أصحابنا من قال يجب أن يجب القضاء لأنه آداء للأداء فعل الأداء الذي لم يصم رمضان وفاته يوم من رمضان أو يومين أو رمضان كامل يجب عليه القضاء أم لا فات الظهر إلى ما بعد العصر يجب عليه قضاء العصر الظهر أم لا على الرأيين عند علماء الأصول يجب عليه الامتثال للأمر أم لا يجب من قال يجب عليه الامتثال قال لأنه ما حصل إلى الآن قضية الوجوب ما زال عليه ساقط ما زال عليه لازم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أقيموا الصلاة هو ما اقام الصلاة فوجب عليه الامتثال الأمر لكن يجب عليه أداء ولا قضاء الأداء والقضاء من الأحكام الوضعية التي وضعت علامة على الأحكام التكلفية إن أديت الصلاة في وقتها كان أداء وإن أدت في خارج وقتها تسمى قضاء فقالوا يجب عليه للامتثال طب الأمر الثاني ومنهم من قال لا يجب إلا بأمر ثاني أن بد أن يأتمر بأمر صلاة الظهر مرة أخرى فيصلي نقول ما إن صلاة الظهر بحديث ضمام ابن السعلبة في كل يوم وليلة طيب أي أن الأمر بالصلاة أمر فيه تكرار أمر فيه تكرار فكيف يتصور الامتثال لأمر غد وهو لم يحقق الامتثال بأمر اليوم لأن في سؤال عند علماء الأصول متى يلزم المكلف بالامتفال قالوا عند سماع الأمر سمعت الأمر من الليلة أن غد رمضان وانتظرت حتى ينتهي رمضان وجاء رمضان القادم ولم أمتثل لما سمعته بالأمس رمضان اللي فات فإن جاء رمضان الآخر فقال عليه القضاء والكفار تاديبا لأنه لم يمتثل في وقته فيلزمه القضاء والكفار عن كل يوم يومين مفهومة ما شايف وهو الأصح لأن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر فلا يجب الفعل فيه كما قبل الوقت فإن الأمر الذي فيه تكرار يتصور فيه تكرار الأمر فلا ينتظر إلى أمر آخر قل صل الظهر الذي كان بالأمس لكن تأدية الظهر اليوم يتحتم لتأدية الظهر غدا وتأدية ظهر غدا يتحتم لتأدية ظهر بعد غدا وهكذا في سائر الصلوات مفهوم فصل إذا أمر بأمري بعبادة في وقت معين ففعلها في ذلك الوقت سمي آداء فعل الآداء فعل التكليف وقته على سبيل الحقيقة والحقيقة هنا من باب أن ما كان وقت الأمر إلا بما سمى به الآمر هذا الوقت صل الوقت صوم النهاردة صوم الشهر ده تسمية حقيقية ظهرت بيانا بالنصوص فمن شهد منكم الشهرة فليصم ولا يسمى قضاء إلا مجازا لأنه تجوز به عن موضوع وقته فخرج من دائرة الى دائرة أخرى فعند القائلين بالمجاز يسموه قضاء كما قال الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم وكما قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض طب لو أن الإنسان أدى الصلاة في وقتها المجاز يقع على تأدية الفعل في وقته ولا تأدية الفعل بعد وقته في الوقت في الوقت ليه في الوقت تأدية التكليف في وقته يسمى اداء حقيقة ومجازا لانتهاء الفعل بعد الوقت العكس يسمى حقيقة مجازا واداء ها اداء الأداء مجازه الحقيقة بعد الوقت مجاز مجاز وفي الوقت حقيقة طب العكس في الوقت نفسه القضاء مجازه الحقيقة مجاز من باب أن الصلاة انتهت قضيت خلاص برئت بها الذمة وخرج السقوط عن فاعلها ما أسقط عنه أدى أما إذا دخل فيها فافسدها أو نسي شرطا من شروطها أي في أثناء آداء هذا التكليف أداء الصلاة نسي شرطا من شروطها فسد أمرا من أمورها فأعادها والوقت باق سميت إعادة يبا أداء وقضاء وإعادة واداء وإن فات الوقت فعلها بعد فوات الوقت سمي قضاء إذا أعاد في الوقت هذا إعادة للتكليف تأخذ حكم الأداء لأن الأداء شرط فيه الوقت خلاص الامر باشياء على جهه التخير والترتيب التخير تساوي الطرفين والترتيب تقديم وتاخير ها إيه؟ لا لا لا الإعادة في الوقت يسمى اداء والاعاده بعد الوقت يسمى قضاء لو دخل في الصلاة ففقد ركن من اركانها بطل الصلاه لزمه الإعادة الاعاده لو اعاد في وقتها لو علم ذلك بعد فواتها بعد فوات الوقت ها فاداها يؤديها ايه قضاء نعم ايه اداء وقضاء فقط اداء, أداء وقضاء وبعد وقتها قضاء التخيير هو تساوي الطرفين في الفعل والترك والترتيب هو تقديم وتأخير في الفعل والتر يرتب شيء على شيء إذا خير الله تعالى بين أشياء مثل كفارة اليمين خير فيها بين العثق والإطعام والكسوة فالواجب منها واحد غير معين لأنه مخير بين ثلاثة هو معينوش الشارع لم يعين الكفار فسميناه واجب مخير او واجب مبهم ابهم في اعيان خيرتك كمكلف فيها بين كذا وكذا وكذا فايها فعل المكلف او فأيها فعل فقد فعل الواجب لو اطعم فعل الواجب لو كسى فعل الواجب لو اعتق فعل الواجب ليه لان التخيير تساوي الاطراف ترى ما لك دي أو دي أو دي خيارك بالفعل فالتساوي الحكم في الثلاثة خلاص وإن فعل الجميع سقط الفرض عنه بواحد منها تقبل منه واحدة لإسقاط الفرض والاثنين إيه تطوع ما شاء الله تطوع ما شاء الله ممتاز والباقي تطوع وقالت المعتزلة السلاثة كلها واجبة من باب أن دلالات الألفاظ عند المعتزلة تختلف عن من أهل السنة والجماعة من أهل السنة والجماعة في التخيير في الدلالات تساوي الأطراف لكن عند أهل السنة التخيير فيها ترتيب دي ثم دي ثم دي, ثم دي. ثلاثة مع بعض فكان الواجب عند المعتزلة لا يسقط فعل الكفارة عند المكفر إلا إذا أدى الثلاثة على هذا الترتيب أعتق ثم أطعم ثم كسى أهل السنة قالوا هذا على سبيل التخير وليس على سبيل الترتيب فإن الفرق بين التخير والترتيب فإن بوجوب الجميع تساوي الجميع في الخطاب فهو وفاق وإنما يحصل الخلاف في العبارة دون المعنى وهي المشار إليها بمعنى الدلالات الواو في القرآن الكريم لها خمسة معاني ممكن واو عطف واو معية واو قسم الشاهد ان كل واو من هذه الواوات لها معنى وضعت فيه الواو ده حرف مبنى واحد الحروف عندنا على مباني حرف مبنى واحد حرف مبنيين، حرف من ثلاثة حرف من اربعه إلى خمسة كل حرف وصند له أمر فجاء بمعنى له دلال خلاص يعني دلاله هل الدلاله هذه تغير الحكم هذا تغير الحكم تمام مثلا المسبة الواوي يعني وطرى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم الواو فقضي الواو ايه ها اخونا انا كده بتكلم ورا سكت ليه هو حكم دي دي ستا بقى <تصفيق> دي ستا انا معرفاش واو الحال التي تفيد الاستئناف ليه هو الحال تفيد الاستئناف؟ عشان بيان علماء التفسير على أن حال القضاء بين الناس ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم عشان كده نقوله في رسم المصحف أن الوقف هنا لازم هو مكتوب طبعا في المصحف الصلي وقف لازم والوصل أولى مش كده؟ ده غلط دي خطأ في الرسم فالأصل أن يكون هنا الوقف لازم أنك توقف. طب لي لأن الوصل يفيد العطف فأصبحت الواو عطف، فعطف فأصبح القضاء على الملائكة وهذا يناقض ها عقيدة أهل السنة والجماعة أن الملائكة ليس بينهم قضاء من قال الواو العطف الملائكة يقضى بينهم المعتزلة كما في تأويلات أهل السنة والجماعة لأبي منصور المتريدي في كتاب اسمه جدا تفسير تأويلات أهل السنة والجماعة خمسة مجلدات يبقى إذن الواو اعطتني الدلالة لو اختلفت في النص في السياق فمتى اختلف المبنى الوارد في النص اختلفت دلالته اختلف الحكم المبني عليه خلاص يبقى أنا بقف بقف على كل لفظة في التركيب حتى أخرج منها دلالة تعلمني حكم شرعي مراد من هذه اللفظة مفهومة مشايف فإن أرادوا بوجوب الجميع تساوى الجميع في الخطاب علماء العربية يسموا هذا وفاق يعني وفاق يعني يوفق المكفر بين هذه الثلاثة بفعلها يوفق بينهما يعني يأخذ الكل كلمة توفق من فلان وفلان ام تأخذ ده ام تأخذ ده اللي احنا بنسميه في الاصول ترتيب فالعربية يسموه وفاق فقال لي فهواء وفوفاء وينما يحصل الخلاف في العبارة دون المعنى العبارة هي هي والترتيب هو هو فالذي خرج بدلالة كذا خرج بحكم كذا اللي قال لي الوودة تساوي كذا خرج حكم كذا والألودي تسوي كذا خرج حكم تاني خالص غير ما أخرج عليه فاتفقوا في المدى واختلفوا في المعنى خلاص وإن أرادوا بوجود الجميع أنه مخاطب بفعل الجميع فالدليل على فساده أنه إذا ترك الجميع لم يعاقب على الجميع هذا يرد على المعتزلة لو أنت بتقول لي واجب عليه فعل الجميع فهذا معناه فاق، والآية لم تأتي بالوفاق آية الكفارة لم تأتي بالوفاق بالاتفاق فيش في تكتيب فيش وفاق وإن قلت لي إن هو مخاطب بفعل الجميع من أصل الأمر وأصل وجود الأمر فالدليل على فساده أنه إذا ترك الجميع لم يعاقب على الجميع لأن أصل الخطاب بالجميع يسقط التكليف لأنه فوق المحال تكليف بغير القدرة بيسموه فوق المحال وده لا يتحقق في الآية نعم لا شغال ترزي مناول إيه ده كلام ترزي <تصفيق> لا, ولا. لا لا لا <تصفيق> الذي يوفق بين امرين يطلب منه اخذ الامرين ايه <تصفيق> ايوه لا عشان كده قلت لا وما عليه لا. <تصفيق> الذي يوفق بين امرين يطلب منه اخذ الامرين يسمى عند علماء اللغه بالترتيب يسمى عند علماء اللغة بالترتيب يرتب اخذ ده ثم ده ثم ده ثم ده خلاص اما الوفاق بين الاراء عند التعارض بين راي وراي يوفق بينهما لقبول الرايين لذلك يقول في علم الخلاف الوفاق بين الاراء خلاف لفظيا طالما ان حوصف بينهم وينفع اجمع بين الاثنين بين خلاف لفظي ملوش اثر مترتب عليه منين يكون الخلاف لفظي ومفيش فيش أثر متركب عليه وده معتزل وده أهل السنة يا جماعة وده أوجب فعل الكفارة على التلاتة فقها كتب الفقه وده أوجب بفعل واحدة تسخط الكفارة يبقى زي الخلاف مفاقبين لاثنين عشان كده أنا معولتش على الهامش ماشا مشايخ كان بيتكلم ولو كان الجميع واجبا لعوقب على الجميع الأمر إما يكون بخطاب الكل وهذا تكليف بالمحال فإن ترك الكل لا يعاقب لأن التكليف بالمحال محال فوق الطاقة وإن كان الأمر ورد تخصيصا بالثلاثة معا لو ترك واحدا من الثلاثة عوقب، هذا غير وارد هذا رد على كلامهم فلما لم يعاقب إلا على واحد ذل على أنه هو الواجب المعين الذي كان مخيرا بين ثلاثة بين الإطعام أو الكسوة أو العتق فصل فأما إذا أمر بأشياء على الترتيب كالمظاهر أمر بالعتق بالعتق عند وجود الرقبة وبالصيام عند عدمها وبالإطعام عند العجز عن الجميع فالواجب من ذلك واحد معين على حسب حاله فإن كان موسرا ففرضه العتق وإن كان معسرا ففرضه السيام وإن كان عاجزا ففرضه الإطعام وهذا ما تكلمنا فيه في اختيار المفتي للكفارة على حسب حال المستفتي فإن جمع من فرضه العتق بين الجميع سقط الفرض عنه بالعتق وما عذاه تطوع وإن جمع من فرضه الصيام بين الجميع ففرضه أحد الأمرين من العتق أو الصيام والإطعام تطوع وإن جمع من فرضه الإطعام بين الجميع ففرضه واحد من الثلاثة كالكفارة المخيرة باب إجاب ما لا يتم المأمور إلا به إذا أمر بفعل ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره نظرت إن كان ذلك الأمر مشروطا بذلك الغير كالاستطاعة في الحج والمال في الزكاة لم يكن الأمر بالحج والزكاة أمراً بتحصيل ذلك لأن الأمر بالحج لم يتناول من لا استطاعه له وفي الزكاة لم يتناول من لا مال له فلو ألزمناه تحصيل ذلك ليدخل في الأمر لأسقطنا شرط الأمر وهذا لا يجوز إجاب ما لا يتم المأمور إلا به قضية تسمى عند العلماء مقدمة الواجب وللواجب مقدمتان مقدمة وجوب بالباء ومقدمة وجود بالدال مقدمة الوجود أي متى يحصل الواجب وجوده ومقدمة الوجوب السبب في تحصيل الواجب مقدمة وجود الصلاة الوقت ومقدمة وجوب الصلاة الطهارة مقدمة الوجوب تختلف عن مقدمة الوجود لذلك رتب العلماء للنصوص الوجوب على الوجود متى وجد تحصيل الواجب وجب ما يتم به الواجب متى دخل الوقت وجب عليك الوضوء للصلاة لكن ممكن تقوم متوضع أبدا فأصبح في هذا بعد دخول الوقت قضية الوضوء إن كنت متوضئا من السنن لأنه يجب الوضوء عند وجود الوجود فالوجود اولا ثم الوجوب ثانيا الاثنين دول بيسموه العلماء مقدمة الواجب أطلق العلماء عليها قواعد كثيرة جدا منها ما بوّب بها المصنف هذا الباب إجاب ما لا يتم المأمور إلا به هذه تجرنا إلى قاعدة من القواعد اصلها العلماء على هذا الباب وهي قضية الوسائل والمقاصد الوسيلة هي الطريقة التي نحصل بها على غاية على مقصد والمقصد هي الغاية التي نصل إليها عن طريق الوسيلة القاعدة الشرعية الوسائل تأخذ أحكام المقاصد في سرد هذه القاعدة إذن المقصد معلوم الحكم والوسيلة مجهولة الحكم ففي حال الجهل بالوسيلة والعلم بالمقصد تأخذ الوسيلة حكم المقصد إن انعكست دخلنا في مبدأ الغاية تبرر الوسيلة أو الوسيلة تبرر الغاية إذا علمنا حكم الوسيلة ولم نعلم حكم الغاية ما نقدرش نقول الوسائل تأخذ احكام المقاصد ما عنديش أصلا حكم المقاصد خلاص، فقديت الوسائل تأخذ أحكام المقاصد شرط فيها معلومية حكم الغاية. هنا حكم على المقدمات للواجب بالوجوب لأن الغاية واجب عشان كده قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. خلاص، أي شيء تعرف حكمه. ووسيله لا تعرفها تأخذ هذه الوسيلة حكم الغاية التي تصل بها عن طريقها إلي فبوب الإمام إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به المأمور الأصل فيه الإيجاب المحكوم به الأصل فيه الوجوب انه واجب طب ما يتم به هذا الواجب يدخل في قضية الإيجاب فهذا معنى الباب وجوب مقدمة الواجب وجوب ما يحصل به الواجب إذا أمر بفعل ولا يتم ذلك الفعل إلا بغيره نظرت عند فعل واجب نعم سيد يا أخي وكم تدخلنا موتر لي لا موتر لا بيغد يخلص نقل أعضاء دي مسألة مسكوت عنها في الشر دي نازلة من النازل له فاذا كان ذلك الامر مشروطا بذلك الغير كالاستطاعه في الحج الحج عندي واجب والاستطاعه ها هل يتم الحج بلا استطاعه ها عشان كده قالوا ان الاستطاعه من واجبات الحج من استطاع اليه سبيلا والمال في الزكاة متى كان الزكاة بدون مال ها وشرعيا ما كلمت مال معناها مال بلغ النصاب معناها كده مال بلغ النصاب يسقط بحكمة لما يوجد مال ما شاء الله طيب. لم يكن الأمر بالحد والزكاة أمرا بتحصيل ذلك لأن الأمر بالحج لم يتناول من استطاعت له وفي الزكاة لم يتناول من لا مال له فلو ألزمناه تحصيل ذلك يدخل في الأمر لاسخطنا شرط الأمر وهذا لا يجوز وإن كان الأمر مطلقا غير مشروط كان الأمر بالفعل أمرا به أي أمرا بما الفعل أمرا بالوسيلة التي يتحصل منها الفعل أمرا بما يتم الفعل من خلاله وبما لا يتم إلا به وذلك الطهارة بالصلاة لأن الأمر بالصلاة امر بالطهارة أو كغسل شيء من الرأس الاستفاء الفرض مع الوجه فلو لم يلزمه ما يتم به الفعل المأمور به أسقطنا الوجوب المأمور ولهذا قلنا فيمن نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة ولم يعرف عينها إنه يجب عليه قضاء خمس صلوات لتدخل المنسية فيها قبول الصلوات اشترط فيه في اليوم والليلة فاشترط بعض الفقهاء هذا الشرط كالشافعية فقالوا إن نسي إنسان صلاة وغلب على ظنه ظن راجح النسي صلاة ولم يعينها مش عارف فضيل ولا ظهر ولا عصر ولا مغر والعشة حتم عليه أن يصلي الخمسة لأنه بالتبعية ستدخل المنسية في هذه الخمسة لو صلى الصبح وكالظهر المغرب بعدك وكالعيشة أي واحدة من دوله وفيها سته حتخش المسيئة غصبا عنك في النص فتسخط به ما أمرت به لقبول صلوات اليوم والليلة لقبول صلوات اليوم والليلة حديث الوردية الملائكي ففو فصل وأما إذا أمر بصفة في عبادة فإذا كانت الصفة واجبة كالطمانينه في الركوع دل على وجوب الركوع لأنه لا يمكنه أن يأتي بالصفة الواجبة إلا بفعل الموصوف وإن كانت تصفها ندبا كرفع الصوت بالتلبية لم يدل ذلك على وجوب التلبية ومن الناس من قال تذل على وجوب التلبية وهذا خطأ عكس القضية بدل وسيئة حكم الغاية أصبحت الغاية خدد حكم الوسيئة لأنه قد يندب إلى صفة ما هو واجب وما هو ندب فلم يكن في الندب دليل على وجوب الأصلئ مش هيستدل على وجوب الفعلة بالمقدمة التي تؤدي إليها مش هستدل على وجوب الغاية بوجوب الوسيلة لكن أستدل على وجوب الوسيلة بوجوب الغاية لأنه بيستدل على وجوب الأعم بالأخص الأغلب بالأقل الأعلى بالأدنى خلاص أنا لن أسلك هذا الطريق إلا, أن... إلا لأصل إلى هذا المضمار لهذه النقطة لأن الوصول إلى هذه النقطة واجبة فقال السير في هذا الطريق واجب لكن العكس أو السير واجب فالنقطة هذه الوصول إليها واجب هذا لا جوز فصل وإذا أمر بشيء كان ذلك نهيا عن ضده من جهة المعنى فإن كان ذلك الأمر واجبا كان النهي عن ضده على سبيل الوجوب وإذا كان ندبا كان النهي عن ضده على سبيل الندب ومن أصحابنا من قال ليس بنهي عن ضده وهو قول المعتزلة قضية الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده ماخوذه من النص قبل اللغة لما تكلم العلماء في قضية أن الخمر والأنصاب والأزلام رسم من عمل الشيطان قالوا واجبة الاكتناب لأن قال فاكتنبوا واجبة الاكتناب قالوا فيه الحرمة مع أن الأمر وارد بوجوب الاجتناق فقالوا هنا يتمثل عند علماء العربية أن العبد إذا أمر من سيده بفعل انتهى ضمنا على أن يفعل عكس هذا الفعل إذا قال السيد لعبده حك هذا الثوب خيط الثوب ده فينتهي عن النهي عن عدم حياة الثوب فالأمر بالشيء نهي عن ضده كل إذا نهي عن فهذا في سياق اللغة والشرع أكد على ذلك فمن مباحث الألفاظ عند الأصوليين أن الأوامر والنواهي قد تؤخذ من سياق واحد قد تؤخذ من سياق واحد لفظ وسياق أو تركيب واستعمال يستعمل المركب الواحد في الامر ويستعمل في النهي ان ورد في الامر فهو في الامر حقيقة عند القائلين بالحقيقة والمجاز وفي النهي مجازا والعكس وعند القائلين بعدم وجود المجاز قالوا الامر بالشيء نهي عن الضد والنهي عن الشيء امر بالضد والدليل على ما قلناه انه لا يتوصل الى فعل المأمور به الا بترك الضد فهو كالطهارة في الصلاة فأما فصل فأما إذا أمر باكتناب شيء ولم يمكنه الاكتناب إلا باكتناب غيره فهذا على ضربين أمر الا يقرب يقرأ من أمر معين ولكنه اكتنب غيره أو فعل فعلة أخرى ضد لاخر أحدهما أن يكون في اكتناب الجميع مشقة فيسقط حكم محرم فيه فيسقط عنه فرض الاكتناب وهو كما وقع في الماء الكثير نجاسة أو اختلطت أخته بنساء بلد فلا يمنع من الوضوء بالماء ولا من نكاح نساء ذلك البلد والثاني أن لا يكون في اكتناب الجميع مشقة فهذا على ضربين أن يكون المحرم مختلطا بالمباحك النجاسة في الماء القليل والجارية المشتركة بين رجلين في هجر اكتناب الجميع قضية أنك امرت ألا لا تنكح أختك فاختلطت أختك بين نساء البلدة هل تكتنب بكل نساء البلدة أم لا قضيت أن عندك من الماء وفره واختلط بها نجاسة وأنت مأمور بأن تتوضأ بماء طهور بد أن تحترز هذه النجاسة عن الماء صعب عليك ذلك ما الحل؟ ما القضية؟ طيب تكلم غيرك <ولا> خلاص <ما> شايف. فهذه المسألة هذه المسائل انبند على قضية ان الامر في السياق بشيء ما امور به من المكلف للمكلف هو نهي في السياق من المكلف للمكلف عن ضده. عن ضده. والثاني أن يكون غير مختلط إلا أنه لا يعرف المباح بعينه فهذا على ضربين إذا اختلط عليه الأمر هل يكون نهي على أي من الضدين اختار عندك الأمر في حكتين اثنين أمر بفعل وبفعل فالنهي ينزل على أي من الفعلين إذا نزل على واحد فالثاني مباح طب أختار الواحد دبنا عليه قال على وجهي ضرب يجوز فيه التحري تتحرى أن الأمر في أي من الأمرين فتفعل النهي عما أمرت فيه يبقى تمرت وانتهيت عشان تحدد ان الامر في حتة فرانية الامر بغسل الجمعة كان لكل الناس ولا كان لأصحاب العباءة اختلط على الناس خلاص فخرج فريق فقال هذا لأهل العباءة وفريق قال هذا لغير أهل العباءة فوجب عليك التحري هذا الضرب الأول تحري يعني ايه اجمع شواهد ومتابعات لهذه النصوص حتى تفصل في القضية وتقول ان غسل الجمعة واجب في وجود العباء وواجب في غير وجود العباء او لا غسل الجمعة مندوب في العباء أو... نعم سيدي. اهل العباء دول كانوا ناس اعتادوا على لبس العباءة الصوف يسكنون شغف الجبال فتخرج عرق من اجسادهم له رائح فلما دخلوا المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا, وكذا. ده مش معنى كمة الحكم يدور معاللتي ده كما ذكرنا ان الحكم هنا مقيد بصفة العباء امر النبي صلى الله عليه وسلم اهل العباء ان يغتسلوا وتطيبوا فقال الامر خاص به خلاص طب الضرب الثاني لا يجوز فيه التحري وهو الاخت اذا اختلطت باجنبية والماء اذا استبه بالبول فيجب اكتنام الجميع قالوا اذا اختلطت اختك وأنت مامور بعدم نكاح أختك بأجنبيات تيجي تقول لي بقى أنا حنقي واحدة منهم وخلاص نقول لا على الضرب الثاني اجتني بالكل لأنك ما فرقت الأمر نزل على من ده في حالة التباس الأمر في أكثر من دلالة فأخرج لك دلالة بكذا وأخرج لك دلالة أخرى فيحقق النهي على أي الدلالتين نحن الأمر بالشيء نهي عن الضد طب الامر جاب لاحتمالين اي احتمال يقوى عن الاثنين فريق التحرى وفريق الاكتنب الاثنين الفريق الذي قال بالتحري قال الاصل فيه الامتثال حتحرى عشان امتثل طب الفريق الذي قال اكتنب قال الاحتياط فريق اخر لم يذكره هنا الامام وهو غالب الحنابلة عليه أنهم خصصوا في القضية فقالوا قد يجوز التحري في المسألة فيتفك القضية خلاص أما الاجتناب فيعارض أصل عندهم أن الأصل في الأشياء الإباحة طب الحل هل الأصل في الأشياء الإباحة على طول الدوام أم الأصل في الأشياء الإباحة مقيد مقيد بقولهم ما لم يرد فيه نص فاخرجوا لنا امران اثنان فيهما نص الابضاع واللحوم الابضاع واللحوم ابضاع الزواج الامام ذكر فريقين اثنين هناك فريق واحد ثالث هم غالب الحنابلة قالوا في المسألة تفصيل القلنا بالرأي الأول التحري فصلة القضية خلاص هنتحري ونعرف الدلالة التي تقول بالأمر فنفعل الضد القلنا بالرأي الثاني تعارض ذلك مع قاعدة أصلية عندهم أن الأصل في الأشياء لباح وحتى مع تقيدها ما لم يرد فيها نص عندهم الأصل في الأشياء لباحة لكن في نص بتحريم حكتين اثنين تحريم البضع إلا بعقد شرعي الزواج وأكل اللحمة اللحوم إلا بتسمية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه خلاص ومن اياتي أن خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا إليها والسكنه جاءت بشروط مفهوم فقالوا نتحرى فصلة القضية لا نكتنب الجميع ولكن نكتنب الاثنين اللذان ورد فيهما نص فأورد ابن رجب في قواعده قواعد الفقهية أن الإنسان عليه إذا اشتبهت عليه ذبيحة بمزكاه وغير مزكاه أو أختي بأجنبيات يتركها فقل بالاتفاق ليه بالاتفاق ميلا إلى الرأي الثاني الذي ذكره الإمام الشرازي لأن كده كده أصحاب الرأي الثاني قالوا اترك لكن الرأي الثالث تركوها من أجل متابعة الرأي الثاني ولا للنص للنص خلاص أمي شايف يبقى الأمر بالشيء نهي عن ضده في حالة وضوح الأمر في حالة اشتراك الأمر بين دلالتين لحكمين شرعيين إما أن يتحرى فيها الإنسان وإما أن يكون هناك نص في النهي فلا يلجا إلى الأمر حتى يعمل بضده وإما على الراي الثالث اللي هو أورده الثاني الإمام هنا أن يترك الجميع للحيطه والحذر، مفهوم نكمل ولا كفايه كذا ها ها طيب نقف لغاية هنا النهاردة إن شاء الله ونكمل إن شاء الله المرة اللي جاية بإذن الله تبارك وتعالى الخميس القادم وبرضو على الشرط اللي احنا استرطنا مع بعض إن احنا كلما دخلنا في الكتاب ستكون القراءة فيه أكثر من التعليق على ما أصل في أول الكتاب أقول قل هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته